بوك تو شوغوفام خمسة وعشرون خمسة وعشرون إيستادا في المدينة في المدينة جاويل تيلستخونا أريد أن أذهب إلى محطة القطار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 Hur kommer jag till stationen? Asilo Hur kommer jag till flygplatsen? Asilo Hur kommer jag till centrum? Asilo Asil <trykna> Jag behöver en taxi. <trykna> Jag behöver en stadskarta. <trykna> Jag behöver ett hotell. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. جاسكلي فيل يهرا إن بيل. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. هر أرميت كونتوكوتش. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. هنا ار ميت شاركوت هونه رخصة قيادتي هونه رخصة قيادتي وفينست اتسيه اي ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ جو اي غاملستان اذهب الى المدينة القديمة إذهب إلى المدينة القديمة. تأهِنْ رَوْنْتُرْ جِنَّمْسَادَةَ. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. قطِّلْ هامنا. إذهب إلى الميناء. إذهب إلى الميناء. تأهِنْ تُرْ إِهَامْنَ. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Vilka sebad heter fins de ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟